ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم يتخذون من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميع له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكِّرَ الله وحده شما أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا به من سوء إلا عذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون